التسجيل مئة وواحد استمع إلى التراكيب ثم أعدها ألف دفع الضرر باء تسوية الخلافات تاء إغاثة الملهوف سيحب يحب سيحب المقصطين